「わぁ ا ل ط ي ب や」「こりいべ」「よんくる」「といいべ」「とい ا べ」「きんちい ر た」「م ي 「や ب ن ير و ず ي より حتى يحبوني والعب على الحبل يلفيد يبوسوني」「ه ذ الوقت مايفيد لبقلبى طيبك نام بقهر و ب ض ا م و يصحب م ي و ي ص ي 「ラッシュンティラッシュンティー」「ラッシュンティー」「ラッシュンティー」「ラッシュンティー」「ラッ متعجباني علي نساني شنسى حناني حناني وباني وراح ب ي ا ما ف ك ر حضني ماغسر ع ا ط ن اتحسر و ب دوني هو ا ر ت ا ح متعجباني علي نساني شنسى حناني حناني شنسى يعني ما يا ع ن ي م ق ويلي ل ما يهواك الا تفيد حتى العشق يا ناس صاير مصانع جذاب ا ب ا ل و ج ه ي ن بالدنيا ر ا ض ع والله 「じゅんじゅん التاج راح واجرحني للدنيا دبني ولا ح ت ا ج ما ا ت ا د ن ي ا ما ترحم مابيها بسم والما يتعلمه و ا ن القدر ما يعيش القلب مجوي يا خير اسوي يطلع عدوي ليش لاحبه ي ا باسم و ليش م يتعلم م ا اوال الفدر ي ط ل ع عدوي ليش نحبني مثل الغلط مني لو من ومن زماني يا عالم احتارك ف الدنيا لي ماكو اماني اليوم ماكو محل والله كريم يجوز ننسى ح ز ي ن والله اجيبه まあ كريم يجوز ننسى حزينه و